السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرة وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العقين فترة هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى. ولا يغيب عن علمه تذيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأمراتها أسبحت له النجوم وأخلاكها أسبحت له الأنهار وأثماكها أسبحت له الأرض وشكانها أسبحت له البحار وحيثانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون تسبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الزاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات المستمعات إن من أكبر الأمنيات عند كل مسلم أن تجتمع كلمة أهل القدرة على رأي واحد يؤمنون به وينصرونه ويعيشون من أجله ويعيزون به الكافرين ويرضون به رب العالمين وإن من أكبر المسائل التي وقع بسببها التفرق والشقاق محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على حقوقهم ومنزلتهم وكذلك في الكلام على الموكف ممن أبغضهم أو ضخسهم حقهم وقد انقسم الناس في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاثة أقسام الأول هم الذين غلو فيهم ورفعوهم فوق منزلتهم وهم السبائلة أسباب عبد الله بن سبأ الذي أعطاهم فوق مرتبة البشرية كما سيأتي في بيانه والنظر القسم الثاني منهم من الناس هم النواصب والنواصب جمع ناطبي وهم الذين بخسوهم حقهم وغضوهم ولم ينفقوهم مكانتهم التي جعلها الله تعالى لهم أما القسم الثالث فهم أهل الحق والأمر كما قال علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن أبي عاطم في وهو أثر صحيف عن لما قال يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في بغضي إما أن يفرط في حبي فيرفعني فوق قدر الذي جعله الله تعالى لي وإما أن يفرط في بغضي فلا يعطيني حقي الذي شرعه الله عز وجل بل نبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم من هم أهل البيت كلمة أهل في الأصل هي مأخوذة من أهل فسهرت الهمزة الثانية إلى أهل فقد يقال أهل وقد يقال آله أهل البيت وأهل البيت هم سكانه وأهل الرجل هم أخطص ناسبه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وبناته وصهره أعني عليا رضي الله تعالى عنه قال الراجب الأصطهاني أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين وأصل كلمة آل أأل بهمزتين متتابعتين ثم سهلت إفداهما مع الأخرى هل يدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آل لما تقول هؤلاء أهل بيت هل يعم فقط يعم أولاده وبناته أم أن هذا أيضا يعم أزواجه ألا في يكن من صده نعم يعم أيضا الأزواج يدل على ذلك أن الله جل وعلا لما أخبر عن قول امرأة العزيز عن يوسف ما جزاء من أراد بأهلك سوءا فثمت نفسها أهلا لزوجها وكذلك قال الله تعالى عن موسى إذ قال موسى لأهله إني أنا السنارة سأتيكم منها بخبر وأهله, وأهله هم زوجته التي كانت معه وقال الله تعالى عن إبراهيم وزوجته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فمن يقصد بأهل بيت إبراهيم يقصد أولاده أولاده لم يردوا بعد يقصد أباه أبوه كافر، يقصد قومه قومه كفار كان يعبدون نصنا إنما يقصد بأهله زوجته في المقصود بآل البيت أقوال أصحها أنهم يدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتبع وأصل آل البيت هم بنو هاشم والدليل ان اهل أن آل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم هم بن هاشم مرواه مسلم عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله اهل بيتي اذكركم الله آل بيتي قيل لزيد زيد من اهل بيته فقال اهل بيتي من حرم الصدقه وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر فهذه الأفخاذ الأربعة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها بابتدعية أزواج كما تقدم وكذلك لما أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنه لما أخذ كمرة من الصدقة قال له صلى الله عليه وسلم كح يعني اطرحها عنك فإنها لا تحل لمحمد يعني نفسه ولا لآل محمد يعني الحسن والحسين وغيرهم من تقدم بيتهم الحديث متفق عليه وكذلك في حديث عبد المطلب أو المطلد ابن رضيع على اختلاف في اسمه والفضي ابن العباد أنهما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه أن يستعملهما عن الصدقة وذلك لينال الأجر يعني الأجر الدنيوي المال في قوله تعالى والعاملين عليها يريدان أن يجمع الصدق فيأخذان حق العمالة فقال صلى الله عليه وسلم لهما وهو ينبه قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لك أنت وأنت لا تحل لكما ومنعهما منها كما أخرج الإمام المسلم وأبرز من يطلق عليه من آل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين ويطلق على ذريتهما من منا كما رواة عائشة رضي الله عنها أنها دخل عليها أن أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه علي بن أبي طارق عائشة سر هذه قصة قال دخل عليه صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طارق فأدخله صلى الله عليه وسلم تحت كيسها أي تحت إذا عبا عبادك واجعث أخبا علي ودخل معه فيها قال ثم قال ثم جاء الطارق فأدخلها ثم جاء الحسن فأدخله ثم جاء حسين فأدخله, فأدخله. ثم جللهم أي ضطاهم بكسائر ثم قرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولل... رواه مسلم ولله در عائشة إذ هذا الحديث في فضل عريم رضي الله عنه وفي فضل فاطمة وفي فضل أولادهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وكذلك لما يدل على دخولهم في آل البيت آية مباحنة لما أنزل الله تعالى قوله فمن حاجت فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قالوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وهم آله فكانوا علي وطاقنة والحسن والحسين والحديث الصحيحين أما رساء النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل أيضا في آل البيت لأدلة تقدمت ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى يا نساء النبي لتنك أحد من النساء إن استقيتن فلا تخبعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرر وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية العولى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بالله عليكم لمن ارتح هذه الآيات هو لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأمي ولا لأمك ولا لأخت ولا لأخته إن أم إنه أيضا يدخل فيها سن وعلي وعري وطاط نعم يدخل فيها ولا يجمعان لكن يدخل فيه أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من أجله معنا وكذلك ما تقدم من قول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لما قالتها لإبراهيم وإبراهيم لم يوجد له بعد لما نزل تلك العيال وكذلك قول الله تعالى لما ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهن من, من أهل البيت قال جل وعلا وذكرنا ما يتلا في من آيات الله والحكمة أي وعملنا بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكنا من الكتاب والسنة اذكرنا هذه النعمة التي خطفتنا بها أنتنا من دون غيركم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مع عائشة على فراش وينزل عليه الوحي ومع ذلك ويكون أيضا في بيوت أزواده صلى الله عليه وسلم وينزل فيه الوحي ويرين من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا يراها منه غيرهم من الناس لا يراها, أبو بكر, لا يراها عمر علي عثمان طلحة الجبير حسن الرئيس على لا يرفعون بعض الأشياء التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته فوجب على نسائه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن للأمة ما كان فيه تائده مما يردوه أو مما يطر من سلاهş في داخل 빵 ومن الأذلة أيضا على أن زوجاته صلى الله عليه وسلم من آل البيت ما جاء في الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه لما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبة بما إن يدعى خما بين مكة والنظيمة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني ساركم فيكم فقليلي أولهما كتاب الله <تصفيق> فيه الهدى والنور فأخذوا بكتاب الله به قال فحس على كتاب الله ورغب فيه ورغب ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي, في أهل بيتي, في أهل بيتي انتهى الحديث زيب انتهى من سلامه فقرره الراوي عنه يسألها الصحابي قال له من أهل بيته أليست نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ثم قال وأهل بيته يعني أيضا من حرم الصدقة من بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس كل هؤلاء قد حرموا الصدقة من بعده وكذلك مما يدل على دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت حدثت الاسك المشهورة لما افترى من افترى على عائشة رضي الله تعالى عنها على أنها قد وقعت في الفاحشة مع سطوان ابن المعطف رفع النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم صاح الناس وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل يعني من يعذرني إن جافيته وإن, وإن عاقبته على فعله يعني عبد الله ابن أبي قال من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في من لأهل بيتي وعبد الله بن أبي ما تكلم على فاطمة ولا تكلم على الحسن ولا الخصيم ولا على عبد الله بن عباس إنما تكلم على عائشة وسمّاه النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته قال قد بلغني أذاه إلى بيتي فوالله ما علمت على أهل إلا خير والله ما علمت على أهل إلا خيرها ولا شيء يا الإخوة أن التوفيء أن التفقيق والتحديد لمن هم من آل البيت أمر مهم وكل يدعي وصوا بليلة وليلة لا تطير لهم بوصلي ليس كل من جاء وقال أنا من آل البيت يقبل منه ذلك وذلك لأنه لأن لهم خطار وأيضا لأن أشرف الأنسال أصلا هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم وأشرف الانتساب هو الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام والانتساب إلى أهل بيته وقد كثر في العجم وفي العربي الانتماء إلى هذا النسب فمن كان من أهل هذا البيت وهو مؤمن فقد جمع, فقد جمع الله تعالى له بين شرف الإيمان وبين شرف النسب ومن ازعى هذا النسب وهو ليس منه فينبغي أن يستقي الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم المتشبع بمال يعطى ثلاثة ذي ذور وايضا جاء في حديث ابي ذر عند البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس من رجل ادعى لغير ابي ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه الا كفر بالله ومن ادعى لقوم ليس له بهم نسب فليتبو امقعده من النار وكذلك في حديث صحيح من حديث وافرة بن الأسفع قال صلى الله عليه وسلم إن من أعظم إفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو أن يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ثم دام أن أهل البيت لهم شرفهم فما هي فضائل أهل البيت وما هي مكانتهم وما هو حقهم الذي لهم أولا نستطيع أن نقسم فضائل أهل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقسم فضائلهم إلى قسمين، إلى فضائل عامة وفضائل خاصة. أما الفضائل العامة فأحاديث جاء في فضل آل البيت عموما والفضائل الخاصة جاءت في فضل علي، في فضل الحسن، في فضل الحسين في, في فضل العباس، في فضل عبد الله بن عباس، في فضل جعفر، في فضل صاطي، في فضل إلى آخره من هؤلاء من أهل البيت بأذناتهم وأشخاصهم. الفضائل العامة كثيرة. من ذلك حديث زيد بن من الذي تقدم لما قال صلى الله عليه وسلم يذكركم الله, الله في أهل بيتي وكذلك من الفضال قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا فبين الله جل وعلا أن هؤلاء أنه جل وعلا ينزل الآيات ويجعل لهم الفضال حتى يطهرهم تطهيرا وكذلك في حديث الصلاة عليه صلى عليه الله عليه وسلم في التشهور لما قال صلى الله عليه وسلم نحن جميعا نقرأ لما قال اللهم صل على محمد وعلى آله محمد يقرأها كل مسلم في صراطه المفروضة وفي صراطه النافلة جميع المسلمين كبارا وصغارا نساء ورجالا في مفروضاتهم وواثيرهم وذلك لفضهم وعلو نزلتهم وأهل بيت تارينا و ابنَيهِ الحسن والثَّقرين وكفاطِمَةَ وكان عبَّاسُ وكان ابنَهِ عبد اللهُ عبَّاسُ كجَعَفَرَ وغيرهم هم عموماً من خيار الصحابة وقد جاءت الآيات والأحاديث في فضل الصحابة اصنع مثلا إلى قوله جل وعلا لما ذكر الصحابة تعالى سبحانه محمد رسول الله والذين معه من هم الذين معه ما قالوا عنه قالوا الذين معه الذين معه يدخل فيها عمور ومصحابة ما هو حالهم وما هو وصفهم أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا حالهم في تعامل بعضهم مع بعض وهذا حالهم في جهادهم فما هو حالهم إذا خلا بنفسه تراهم ركعا في الجداء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وتما أيضا في قوله تعالى والسادقون الأولون من المهاجرين والأنصار مع أننا لم نعلوم أن آل البيت كلهم من المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله من عباس أصلا من أهل مكة علي أصلا من أهل مكة طائمة كذلك العباس بن عبد المرطاني كذلك جعفر كذلك لكن الله جل وعلا مص على فضيلة الاثنين قال من المهاجرين حتى يعم على آل البيت ويعم غيرهم أيضا والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه من الذي اتبعهم بإحسان هو الذي لا يغلو فيهم فيصعهم فوق مرتبتهم لا وكذلك لا لا يفرط في محبتهم وفي, وفي, وفي حقهم فينزلهم عن مرتبتهم لا خير الأمور الوسط كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا ما هو حال هؤلاء والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز ناظين وكذلك في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كم عدد الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 صحابي كم عدد آل البيت أصلا في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم عددهم قد لا يتجاوز العشرة أو أو نحو هذا الرقم إذا هذه الآية ربي الله عزوجل ليس فتاخا آل البيت على شرفهم وعلو منزلتهم ورفعت قدرهم نحن لا ننكر ذلك لكن ينبغي أيضا أن ننبه جميعا إلى أن كان هذه الآيات إنما جاءت الصحابة جميعا إذ ما تحت الشجرة فعلم ما في قنورهم فأنزلت سفينة عليهم وأتابهم فتح طريدة هذه مصوف عام في فضل أن البيت وفي فضل الصحابة عنما أما الفضائل الخاصة التي جاء به جاء فيهم فرأسهم وسيدهم وأفضلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شهرته أكبر وأظهر من أن ننبه عليها ولو ذكرت شيئا من سيرة في هذا المع هذا المقام المختصر وصار ضخصا لحقه رضي الله عنه وفيكم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغلك إلا منافق وكذلك العباد عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عم الرجل, عم الرجل سنه أبي أي في مكانة أبيه رواه البخاري وكذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم وفيهن قال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم أي أمهات المؤمنين وكذلك فاطمة رضي الله عنها وفيها قوله صلى الله عليه وسلم كما بالصحيحين فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها يعني يحجنني ويضرني ما يحجنها ويضرها وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح وكذلك عبد الله بن عباد رضي الله عنهما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل وقفته في الدين وفعلا صار إماما في العلم الله بن عباس كان يقول والله ما من آية كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ومسا نزلت ولماذا نزلت حتى سبب النزول يعرفه يقول ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه ابن لضربت أكباده إليه لو يقول إلي في رجل خفصين عنده علم بآيات الله وفي تفتيرها ليس عنده لضربت أكباد الإبل حتى عصل إليه ثم آقذ ما عنده من العلم فكان علما قال صلى الله عليه وسلم فيها اللهم علمه التأوين يعني التفسير وفقهه في كما عند الإمام أحمد بيسال صحيح وكذلك المهدي ابن علي قال صلى الله عليه وسلم المهدي من عسرة من ولد صاطمة وهذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح ولقد كان صحابة رضي الله تعالى عن يشربون آل البيت. آل البيت يشربون الصحابة ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوثوا لن يكن بينهم شحناء ولا تباغر قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه اسمع ماذا يقول أبو بكر في مسح آل البيت يقول أبو بكر رضي الله عنه ارقدوا محمدا في آل بيته يعني أسرموا محمدا صلى الله عليه وسلم بإكرام آل بيته كما عند البخاري وقال رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل أخر قرابته أخرجه البخاري وهو حديث صحيح وهو أثر صحيح وقال الشعبي صلى زيد بن أرقم على جنازة أم ثم قربت إليه بغلة ليرتبها زيد بن أرقم كان من الأئمة وكان له شأن عند الصحابة قرب في لين البغله اللي اركبت اقبره وركب عليها جاء عبد الله بن عباس وكان اصغر من لا يزال شابا أقبل فأخذ ذريكا الناقة اي ام ذريكا بالبغله ليسوق هذه فليلي يسوقها معه فلما رآه أقبل عبد الله بن عباس ليمسك هذه ليمسك البغله من زيد بن ثابت ليس زيد بن من زيد بن ثابت فقال زيد خلي عنه خلي إركاب الناطة عند أشرف من أن تقود بغلتي خلي عنها يبن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس لا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ونزل زيد هذا من آل البي زيد ثم أخذ يد عبد الله ابن عباس وقبلها ثم قالوا هكذا أمرنا أن نفعل بنا بآل بيمت لبينا صلى الله عليه وسلم مالك ابن عناس لما آداه جعفر المنسور وضربه في ذنه أنا تدعو عليه ماذا منها ألا تدعو عليه؟ قال لا والله إني أستحي يوم القيامة أن يعذب رجل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بسببه تركه وقد آبى ما دعا عليه لا أن أن يطيبه وضربه في الدنيا تركه وما ذا خوفا من أن يعذب يوم القيامة بسببه هارون رشيد رحمه الله جاء مرة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه موسى ابن جعفر ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن, بن عبد طالب رضي الله عنه جاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر على الناس فقال فقال السلام عليك يا ابن عم لانه من نسل العباس بن عبد المطلب فاحنا بقولها سلام يا ابن عم ابن عم جده قال السلام عليك يا ابن عم فأقبل موسى ابن جعفر وقال السلام عليك يا أبتي لأنه من نفس قاضي فالتفت إلي هارون الرشيد وقال هذا والله انتخر فكان يحضرونها لهم هذه المكانة هي لآل البيت عموما عند أهل سنة وجماعة آل البيت كثيرون ولو ذهبت أستقصي أخبارهم وأسماءهم لما كفانا هذا المقام لكني سأقتصر على ذكر بعض آل البيت وهم الاثنى عشر الذين هم أئمة عند الشيعة وسيأتي الكلام عليهم هؤلاء الاثنى عشر هم علي ابن أبي طالب الحسن الحسين علي ابن حسين الملقب بين العابدين ولده محمد الباقر ولده جعفر الصادق ولده موسى الكاظم ولده علي الرضاء هم متناسلون ولده محمد الجواد ولده علي الهادي ولده الحسن العسكري ثم ولده محمد المهج المنتبر هؤلاء يمكن أن نقسمهم إلى أقسام القسم الأول منهم صحابة وعلى هؤلاء نقسمهم إلى أقسام القسم الأول صحابة وهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم القسم الثاني هم علماء أسخياء من جملة علماء أهل السنة والجماعة وهم كثة علي ابن الحسين زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد رضي الله عنهم القسم الثالث من هؤلاء الى امه هم قوم من جملة المسلمين لم يعرف لهم تميز بعلم ولا تعين في دينهم فهم مسورون لكن يكفيهم صخرا فمن جدهم محمد صلى الله عليه وسلم فلهم حق علينا لكن ما تميزوا بعلم كما تميز جعفر الصادق وعلي وعلي محمد الجواد، ولا تميزوا بفقوة لكنهم قوم عادي لكن لهم شأنهم لأنهم من آل البيت وهم علي الهادي والحسن العسكري القسم الرابع هو قسم معدوم يخلق بعد وهو المنتبر محمد بن الحسن العسكري أما مكانتهم عند أهل, أهل السنة والجماعة أعني القسمين الأول والثاني اللي هم القسم من الصحابة والقسم من العلماء الأفقية هؤلاء لهم مكان عظيم أما القسم الأول وهم الصحابة فعلي رضي الله عنه ورأسهم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج لسيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وهو أيضا الرابع الخلفاء الراشدين أعني عليا وهو أحد العشرة من في الجنة إلى السعد أبي وقعه انظر كيف كان الصحابة يقدرون علي رضي الله عنه قيل لسعد النبي وقاص ما منعك أن تسب علي فقال أما ما ذكرت ثلاثا قال النبي صلى الله عليه وسلم فنمأ شبه والله أن يكون في واحدة منهن أحب إلي من حور النعم قيل رأيش الثلاث هذه التي تجعلها فترفع قدر عليهم فقال خلفه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب في غد وهي تجعل خليفة له في المدينة يعني أميرا على المدينة خلفه صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي فتكلم بعض الناس في ذلك له له على فرته استقال له وضغط له فحدى علي وذهب صحن النبي فرك ال ال الامراء وذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خلصتني مع النساء والصبيان فقال له صلى الله عليه وسلم ألا فرض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده وذالث إيش هذا الكلام ما معنى هذا الكلام معنى ذلك أن موسى عليه السلام لما ذهب لمقاة ربه ولبث خمسين ليلة ما يستطيع يطرق قوم هكذا من غير أحد يرعاهم فجعل أخاه هارون رئيسا على قومه يقوم بشؤونهم ويحكم بينهم وكذلك هو صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أو غدا في كل مرة يستخلف واحدا من الصفات على المدينة استخلف يوما أن أبو بكر رضي الله عنه فكان أبو بكر بمنزلة هارون لما استخلف موسى كما أن هارون يقوم على بنية إسرائيل في غياب ال الرئيس الحقيقي له وهو موسى كذلك أبو بكر يقوم على المدينة في غياب الرئيس الحقيقي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم ومرة من المرات استخلف ابن أم مكسوم واستخلف علي رضي الله عنه في هذه الغزوة. فلما استخلف عليا قال بعض المنافقين خلفه لجفنه وقال آخر خلفه لبغضه له فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسه عليه أراد أن يقول له كلاما يذنب الحجم الذي في قلبه فقال له صلى الله عليه وسلم فطيبا لنفسه ألا ترضى أن تكون من بمنجرة حارون من موسى هذا الاستخلاف ليس خاصا لعلي رضي الله عنه فلسف لفغيرهم مران وأيضا هذا السناء والمجح ليس خاصا بعلي، قد مدح أبا بكر بأكثر منه في البخاري قال صلى الله عليه وسلم يوما من أصبح منكم ريون طائما قال أبو بكر أنا قال من تصدق منكم على مسكين قال أبو بكر أنا قال من عاد مريضا قال أبو بكر أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث من في رجل إلا كان من أهل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لما أوضي أبو بكر قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي قلتم كذبت وقال أبو بكر فذبت وقال ما نفعني أحد بنفسه ومالك كما, نفع كما نفعني أبو بكر كان يمدح أبو بكر في أحاديث كثيرة سنتوا كل خوفة في المسجد إلا خوفة, خوفة أبو بكر تأتي أمرأة أريدك في حاجة قال تعالي لي قالت إذا لم أجدك قال لي في بكر ويقول يعبى الله ورسوله والمؤمنون أن يصلي بالناس إلا أبو بكر أحاديث كثيرة وط ومع ذلك ما غلونا نحن في أبي بكر مدح عمر في أحاديث كثيرة ما سلك عمر فجن إلا سلك الشيطان فجن آخر رأيت الطفر في الجنة قلت لمن هذا قلنا هذا لعمر مدح بلانا مدح عمارا مدح طلحة مدح سلمان لا يعني مدحه صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وهو بلا شك إمامنا وصحابي دليل لا يعني أنه أفضل الصحابة وإنما له قبره وله شرطه وعزه وقوته وناس لا يطغى ذلك حتى نغلو فيه صلى الله عليه وسلم نعود إلى كلام سعد بن وقاف يقول سعد أنا ما أتب علي لأجل ثلاث ذكر الحديث الأوضل في رواب الثاني قال وقال صلى الله عليه وسلم في يوم خيضة لو أعطينا الراية غدا رجلا يشبه الله ورسوله ويشبه الله ورسوله قال فتطاول لها الناس فأعطاها علي رضي الله تعالى عنه وكذلك لما نزلت الآية الثالث لما نزلت الآية فقل تعالوا نجع أبناءنا وأبناءكم دع النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحس وحسن وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم ها ورأي أهلي إلى آخر الحديث وقال الحسن البصري قتل أمير المؤمنين عثمان بن عثمان مظلوما فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوا من الذي تولى بعد عثمان؟ من الذي تولى؟ رضي الله عنه يقول لنا خير فكان خير وقال بعد عثمان وقال أحمد بن خنبل من لم يربع بعليه يعني من لم يجعل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يجعل الرابع مباشر عريه من لم يربع بعليه فهو أضل من حمار أهلين ومن آل البيت أيضا الحسن ابن علي السبق السيد الإمام ابن الإمام أبو محمد سيد شباب أم الجنة قال مساور السعدين رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الحسن يبكي أبو هريرة وينادد على صوته يقول يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكوا فبكوا ويبكي إذا كان يحب الحسن رضي الله عنه الثالث أيضا منهم الحسين ابن علي الشهيد السعيد الإمام ابن الإمام أبو عبد الله سيد شباب أهل الجنة مع أخير رضي الله عنهما روى البخاري في إثنابه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال اركبوا محمدا في آل بيته والصديق كان يوسي الناس بحظ حقوق آل البيت من المراعة والاحترام والإكرام وقد حقق رضي الله عنه وحية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فوالذي نفسي بيبه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصره من أن أصر قرابته كان أبو بكر رضي الله عنه يحب الحسن والسفين كان يمازحهما روى البخاري بسنده إلى عقبة بن الحارث قال رعيت أبا بكر رضي الله عنه حمل الحسنة لما كان صغيرا حمله وآخر يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي يقول هذا جذبت الأمة ما جذبه أبو في الشبه قال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي رضي الله عنه يرحج وقد شهد فاروق رضي الله عنه عمر لعلي رضي الله عنه بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو عنه راض كما شهد له بيه للمعضلات والبراعة في القضاء جاء صحيح البخاري أنه لما قيل لعمر لما تعن عمر طعنه أبو لئوه وأن نجوكي واخذ يلقب وانفاته له يا عمر أوصي وصيتة أوصي أوصي أوصي استخلص من, من نجعل خليفة من بعدك أوسي فقال رضي الله تعالى عنه ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو قال الرهب الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راقم من هؤلاء الذين توفي عنه وعنه وعنه وراضه فذكر منهم قال سمى علي وعثمان والزبير وقلحة وسعد وعبد الرحمن ورولي أنه قيل لعمر أنت تصنع بألي شيء ما تصنعه بغيره يقول الناس لعمر أن تكلم عليه فقال بعض الناس يقول هذا فقال عمر نعم إنه مولاي وقد ولما وضع عمر الديوان. بدأ بآل بيث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فضلهم وعدو ومهجدتهم روز دهبي أن عمر لما دول الديوان ألحق الحسن والحسين بطريبة أبيهما لقرابتهما من النبي صلى الله عليه وسلم فطرد لكل منهما خمسة آلاف درهم مع أن من كان في سنهما يأخذ ألف و ألفين درهم لكنه جعل لهم هذا القدر العظيم لقرابتهما من النبي صلى الله عليه وسلم إذن كانت المحبة والعلاقة بين الفاروق عمر وبين علي رضي الله تعالى عنهما جميعا كانت قوية الحميمة روى الطبري وابن كثير والذهبي ان عمر تزوج ام الثوم بنت علي رضي الله عنه من فاطمة الزهراء امها, أمها فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابوها علي وكان علي وزيرا في زمن خلافة عمر وكان وزيرا أيضا في خلافة أبي بكر من قبله، وقد كانوا كما ذكرهم الله أشداء على الكفار رحمه بينهم. ومن المحبة التي يسموها عمر بن الخطاب لإبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ابن عذاب أيضا أنه كان يدخل في مجالس مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر. كان صغيرا كان يعني في عمر 15 عشرة سنة أو أو في عمر نحوه فكان يدخله معهم فكان إذا أدخله يقول بعض الناس الموجودين يقولون يا عمر نحن عندنا أبناء مثل سنه ولا ندخلهم مع هؤلاء الشيوخ الكبار كيف تدخله؟ فأقبل عمر رضي الله عنه يوماً بعد الله ابن عباس يريد عن يبين لهم شرف عبد الله بن عباس أقبل به يوماً ثم دخل به عليهم ثم قال لهم ما تقولون؟ ما تقولون قوله جل وعلا إذا جاء رسول الله والفبح ورأيك الله سيدخلون في دين الله أبواجه إيش رأيتم ما معنى ما تقولون في ذلك قال بعضهم لا ندري وقال بعضهم يعني أمر الله نبيه إذا فتح مركة يتباه ويحمد هذا معناها قال ابن عباس ما تقول أنت أعطنا العلم الذي عندك يا غلام يا من كانوا هم لا يرضون بدخولك معهم أعطنا العلم الذي عندك فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به إذا جاء نصر الله وفتحت مكة فذاك علامة أجله لسبح الحمد رب توسّطه وإن كان سوابق استمر على ذلك عن إن فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما فعلنا فكان يكرم عبد الله بن عباس وكان يقربه عمر كان يقرب عبد الله بن عباس كما جاء كما ذكر البغوي في معجم في معجم الصحابة قال عن أسلم بن عمر عن زيد عن, عن ابن عمر قال ابن عمر كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعا قال إني رأيت رسول الله صلى الله أن وسلم دعاك يوما وقال لما مسح على راسك قال اللهم فتنه في الدين وعلمه التأويل فكان عمر يقر بذلك وكان يقول بمر نعمة رجومان القرآن عبد الله ابن عباس وكان يقول إذا أقبل ابن عباس عبد الله كان عمر إذا أقبل ابن عباس إليه يقول جاء فتى الكهول يقوله لا يزال فتى في سنه لكن كأنه كهل فيما يكون من علمه ورجانته وفقهه وكان ابن عباس له لسان سؤول وقلب عقول وكان عمر يجله لأجل ذلك وقد بين الفاروق للأمة عامة فضل العباس ابن العباس المسطلح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم مدى احترامه وتواضعه ومعرفته بحقه وذلك لما أجدت الأرض عندي عمر خرج عمر بالناس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدنا استسقينا برسولك صلى الله عليه وسلم فأسفيت نطلب من رسولك صلى الله عليه وسلم أن يستقي أن يدعو لنا فتستينا يا ربي اللهم فإنا نستثقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فجعل عبدالك فتقوه فكان يعرف له الحق ولما قال له العباس مرة ما قال لما جاء سفيان ليسلم فكأن عمر رضي الله عن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم معهم فخشى العباس من أن عمر يحول بين أبي سفيان وبين الإسلام لأن هذا سفيان كان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم فخشى أن يقتله فقال اذهب يا عمر اذهب عن أبي سفيان فقال لما رأى ذلك قال له عبد الله قال له عمر بن قال له يا عباس والله إن إسلامك يوم أسلمت لأحب إلي من إسلام أبي لو أنه أسلم إذا الإسلام لعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يفرح بذلك كان عمر يحبه أكثر مما لو كان أبو عمر الذي هو الحق مما لو كان أبو عمر قد أسلم وكذلك أيها الإخوة الكرام كانوا رضي الله تعالى عنهم يرفعون قدر فاطمة سيدة نساء العالمين رو الحاشم بإثناده لأم المؤمنين عائشة أنها كانت إذا ذكرت صاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت أحدا أصدق لهجة منها ما كانت تفلت أبدا ما رأيت أحدا أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفتم الأول من آل البيت أئمة أجلة الصحابة الكرام هذا شأنهم وهذا شأن أبي بكر وعمر معهم وهذا شأنهم أنفسهم أيضا مع أبي بكر وعمر وعثمان وضقية الصحابة القسم الثاني هم العلماء العاديون لكنهم كان لهم شأن ولهم شرف ولهم جاهن عند الناس وقد تميزوا بعلم وفتر منهم علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب جده علي بن أبي طالب زين قال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا وقال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين وقال يحيى بن سعيد سمعت علي بن الحسين وكان أفضل هاشمي أدرسته قال كذا وكذا وقال الزهبي كان لعلي بن الحسين يعني زين العابدين كان له جلالة عظيمة وحفة قاله ذلك والله فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرطه وتعجبه وعله وتألهه وكمال عقله إنسان من السنوات حد شام ابن عبد الملك قبل أن يتولى السناثة فكان إذا أراد أن يستلم الحذر وجد مشقها الناس يزاحمونه فكان يقبل إلى الحذر ويزاحم الناس قليلا وعسكر معه يدفعون الناس عنه فكان يجد مشقة في استلام الحجر أثناء الطواع ففجأة رأى الناس قد انجسلوا يمنة ويسرى عن شخص التفت من هذا فإذا علي ابن حسين ابن علي ابن علي, علي طالب جفه محمد صلى الله عليه وسلم كيف لا يجنونه إذا به يقبل فابسعد الناس عن الحجر فأقبل وقبل الحجر ثم ذهب يسمه أشواطة فعجب هشام ابن عبد الملس من هذا فقال التفت إلى الذين معه وقال من هذا ما أعرفه وكان بجانبه الشاعر الفرجدق فقال الفرجدق هذا الذي تعرف البطحاء وقأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم إذا راشه قريش قال قائلها إمام مكارم هذا ينتهي كرم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحقيم إذا ما جاء يستلم يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حرم يبتقموا هذا هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجرده أمرياء الله قد خطموا صلى الله عليه وسلم الثاني من هؤلاء الأجملاء هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن الحسين كل واحد من هؤلاء نذكر السنف ونذكر بعده ابنه مباشرا لأنه الامة الاثنى, الاثنى عشر الذين تناسلوا محمد ابن علي بن حسين أيضا جده النبي صلى الله عليه وسلم جده لأمه فاطمة الذي سمى الباقر قال الزهبي اشهر بالباقر من قولهم بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفية كان أبو جعفر وهذه كنيته. كان أبو جعفر إماماً مجتهداً ثالياً لكتاب الله كبير الشأن لا تحابيه ولا نحابيه ولا نحيف عليه نحبه في الله لما تجمع فيه من سفات الكمال كما قال الزهري وقال ابن ستير أحد أعلام هذه الأمة علماً وعملاً وسيادةً وشرفاً والسلام على شرفه يقول لكن ننتقل إلى الذي بعده ننتقل إلى ابن جعفر ابن محمد ابن ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ويلقب بالصادق جعفر الصادق. قال الإمام الذهبي إمام صدوق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام. وقال أبو حاتم الرازي لا تسأل عن مثله مثله إذا أتى صدق مباشرة واتبعوه وأحب له قدره وشرفه ما يحتاج أن تسأل عنه. الرابع ابنه موسى ابن جعفر ويلقب بالصادق. قال ابن سينا مشهور بالعلم والن... بالعبادة والنسف وقال أبو حاتم الرازي ثقة صدوق إمام أئمة المسلمين وقال ابن كثير كان كثيرا العبادة والمروءة الخامس ابنه علي بن موسى. ويلقب بالرضا قال ابن حبان علي الرضا نساذا أهل البيت ومن عقلاءهم ومن أجل ومن الهاشميين ومن نبلاء الهاشميين ومن نبلائهم وقال الذهبي كان كبير الشأن أهلا للخلافة السادس محمد ابن علي ابن موسى ويلقب بالجواد قال ابن تيمية كان من أعيان بني هاشم وهو معروف للسخاء والسعجة ولهذا سمي بالجواد وكل هؤلاء الستة أيضا من آل البيت وهم أئمة أعلام علماء ومما يدل على أما القسم الثالث والقسم الرابع فلا يحتاج أن نتكلم عنه القسم الثالث نعم من آل البيت لكنه لم يتميزوا بعلم والقسم الرابع المهج المنتظر أيضا لا ينبغي أن نتكلم عنه لأنه في حضب المعدوم مما يدل على محبة الأهل السنة لآل البيت ومحبة آل البيت لبقية الصحابة أيضا والآل السنة ما وقع بينهم من مصاهرات تسمية الأولاد فما ما رأيكم؟ النقيف على شيء من مصاهراتهم. من الذي تزوج من من؟ والنقيف أيضاً على شيء من أسماء أولادهم. أول آل البيت هو رأسهم وسيدهم. محمد صلى الله عليه وسلم هو أصل أصل آل البيت. تزوج قاطنة تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق من فين؟ وتزوج حصته بنت عمر ابن الخطاب من بني عدي. تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من بني همي. تزوج زوج ابنته رقية من عثمان بن عفان فلما توفيت وهو بني أمية عثمان فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم وكان يقول لو كان عندنا بنتا ثالثة لزوجناها عثمان لما توفيت أم كلثوم وزوج صلى الله عليه وسلم ابنته زينب للعاصر بن الربيع وهو من بني عبد الشمس ابن عبد منا عبد بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب وهذا ثابت أيضا في كتب الشيعة كما في كافي الخامس ٣٤٦ وتزوج علي أرمنة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميز كما في على علام النبلة وتزوج علي أيضا أمامة بنت العاص بن الربيع من أمها؟ من أمها؟ أمامة بنت العاص بن الربيع من أمها؟ زينة بنت النبي صلى الله عليه وسلم متى تزوجها؟ لما مات الطائمة تزوج أمامة إنه لا يجود أن يجمع آآ تحته آآ زوجة وخالتها محمد بن علي بن حسين الباطر تزوج أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر يعني جدها أبو بكر وكان الإمام جعفر الصادق يقول لأن ابن محمد هذا كان يقول ولدني أبو بكر مرتين ولدني أبو بكر مرتين كما في الشيء العلامة الأبلة السادس من يتعالى وخمس وخمسين وأمه أم فروة بنت القاسم يعني ولدني مرتين كيف من أمة فروة بنت القاسم ابن بنت محمد بن أبي بكر وجدتها اسماء بنت عبد الرحمن بن بكر يعني من جهتين يقول قد ولد ينتس بلاي بكر أبان بن عثمان بن عثمان تزوج أمة كنثوم بنت عبد الله بن أبي بن جعفر بن أبي طالب كما في كتاب الشيعة وأهل البيت 141 سكينة أو سكينة بنت الحسينة ابن علي ابن ابي طالب تزوجها مصعب ابن الزبير ابن العوام في طبقات ابن سعد خمسمائة وثلاثة تمامين وغير هذا كثير هذه المصاهرات تدل على عظم المحبة والولاء بين آل البيت الأطهار وبين بقية الصحابة الأمرار حتى صاروا جميعا كأسرة واحدة بل لو تتأمل حتى في أسماء أبنائهم حتى في أسماء أبناء آل البيت لأنهم ما كانوا يشعرون بعداوة بقية استحابة خذ مثلا في أسمائهم حتى يتبين لك فعلا هذا الخليفة علي رضي الله عنه وهذه المراجع التي عندي لن أدكر مراجع الأهل السنة سأدكر مراجع الشيعة الخليفة علي رضي الله عنه سمى سم ولده بأبي بكر وسمى ولدا لعمر وسمى ولدا بعثمان، كما في إعلام الورى القبرسي ميتين وثلاثة والإرشاد المفيد مئة وستة وثمانين وتاريخ لعقوب اثنين ميتين العيون مئة وثمانية وكشف الغمة 264 مقاس الأبطال بيين الحسن حسن ابن علي والحسين سمى كل كل واحد منهما سمى من أبنائه بأبي بكر وعمر الحسن عنده أولاد منهم واحد أبو بكر الثاني عمر والحسين كذلك كما في إعلام الوراء 213 جلاء العيون 582 مقاسب الطالبين 78 و 119 تاريخ اليعقوبي 228 أستنبيه 263 موسى بن جعفر من الآل البيت ومن الأعمى الاثنى عشر سمى ولده بأبي بكر وابنته بعائشة كما في كشف الغمة 92 و 217 ومقاسب الطالبين 561 زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبنى بي طالب من الأمهن 12 سمى ابنته بعائشة كما في كشف الغمة 2334 والفصول المهمة 283 علي بن محمد الهادي أي من الأمهن الاثنى 12 سمى ابنته عائشة كشف الغمة 2334 الفصول المهمة 283 وني ذهبت أفعد يا جماعة هم انتهينا لكن هذا يتمنا على محبة آل البيت لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول البعض يشيخ هذه مجرد أسماء يسمي فقط أسماء هل هذا يعني أنه خلاص يحبها ببتر وعمر وعثمان هذه مجرد عائشة يا أخي أقول من أكره أن يسمي أسمي, أسمي أولاده بهذا من أكره لماذا لا يسمون أولادهم والشيء عبد الرحمن بن ملجم لماذا يقتدي ثم لماذا لا يقتدي اليوم من يحبون آل البيت لماذا لا يقتدون بآل البيت؟ يسمون أبنائهم بأسمائهم. إذا أنت خذ آل البيت فعلا اقتدي بهم. هم سموا أبنائهم بأسمائي. هذا أبسم لأبنائك أيضا شريف لهم. كما قال جعفر الصادق. جاءت رأى سألته عن أبي بكر وعمر. قالت أسوال لهما. يعني أسلف وريث لهما وأقربهما. قالت وليهما. قالت فأقول لربي إنك فينا محرجاً. قال أقول لربي إذا نقيته إنك أمرتني به. توليهما؟ قال نعم. قولي لربّك ذلك. نعم حاولتُ حاملاً جرّتُ توليناهما. كما في روضة الكافي كتاب هي الشيعة الجزء ثمن مئة واحد. رجل من أصحاب الباقر تعجد لما وصف الباقر أذاكر الصديق جعل الباقر. يصف أبا بخير الصديق وإثني عليه. فقال له الرجل أتصفه بذلك بأنه الصديق. قال نعم الصديق. فلن فمن لم يقل له أصدق فلا تصدق الله له قولة الدنيا ولا بالعشر كما تكشف الغمه جزء ثانية واربع سبعين قبل ذلك قبل ذلك كان علي رضي الله عنه, عنه أخل حبيبا لإحوانه الصحابة يسمى عليهم وعنصرهم وعنصرهم وعنصرهم وعنصرهم رؤوا البطري في اسماته إلى أبي يعنى عن محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية ابن علي بن علي قالب لكن اشتهر ابن الحنفية لأن أمه من, من بني حنيفة قال قلت لأبي أبوه الذي هو آلي قلت لأبي أي ناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت ثم من قال عمر قال فخشيت وأنا قول ثم من سوف يقول عثمان فقل ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين وروى البخاري ومسلم بإثنائهما إلى ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول ودع عمر على شريره فاكتنفه الناس يدعون وليسلون يدعون له ويستغفرون له قبل أن يرفع وأنا فيهم يقول ابن مليكة عن ابن عباس يقول فلم يرعني إلا رجل أخذ بمين شرير جاء واحد عمر ميت الآن يصلون عليه ويدعون لديه سنونا أقبل رجل يقول وأنا واقف ابن عباس يقول فإذا برجل أخذ ذمين كبير فالتبت فإذا علي بن أبي طالب قال فترحم على عمر طبعا صهدت عمر ما أخذ ذنب علي قال فترحم على عمر ثم وقال ما خلقت أحدا أحد إلي أن ألقى الله بمثل عمله من شاء وقال الله مثل عليه وأين الله إن كنت لأظن لا أن يجعلك الله مع صاحبه وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ذئت وأنا أبو بكر وعمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر في هذا جلالة واضحة على تصديره رضي الله عنه لهما على نفسه ورواه ابن أبي ابن عبد البر بإسناد إلى منزال ابن ثبره عن علي رضي الله عنه قال من سند ثبره قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وروى الحاكم بسنده عن جعفر بن محمد عن علي عن عبد الله بن جعفر قال ولينا أبو بكر فكان خير خليفة أو خير خير خليفة لله وأرحمه بنا وأحناه علينا وروى الزركني بإسناده. عن أبي حازم عن أبيه طال كلا علي بن الحسين كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كمنزلة في كمنزلة اليوم وهما ضجعة يقول مثلما كان يحب أبي بكر فد عمر كما أن اليوم صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ثم بعد أبي بكر عمر هذا كلام يا جماعة علي بن الحسين أحد لا إما الاثنين عشر وروى الذهبي أيضا بسنده إلى السام صيرتي قال سألت أبي جعفر عن أبي بكر وعمر فقال والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما وما أدرست أحدا من أهل بيتي إلا ويتولاهما وروى دار قبني وغيره عن أبي جعفر الباطر أنه قال من لم يعرف طبل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة أما إذا تأملت أيضا فيما ورد من السناء من آل البيت على, على عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى غيره فاسمع من ذلك عجباً عثمان لا يختلف حاله أيضاً من ثنائهم على أبي بكر وعمر على ثنائهم على صاحبيه بل قد نال شرط مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج ثنتين من آل البيت عثمان تزوج ثنتين من آل البيت تزوج أمة كل ثم وتزوج قبلها رقية وقال صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا سائزة لزوجناها عثمان لذلك سمي بجنورين كان علي وآل البيت يجنيون عثمان ويعترفون بحقه أول من بايعه بعد عبد الرحمن بن عوف علي بن عابي قال لما سبقوا أن عثمان هو الخليفة جاء عبد الرحمن بن عوف بايعه ثم أقبل علي فبايعه وعن فيس بن عباد قال سمعت عليا وذكر عثمان عثمان عنده فطان هو رجل قال فيه صلى الله عليه وسلم أنا أستحي مما يستحي من الملاحسة بل شهد علي لعثمان بالزن عبد الرحمن بن عبد قال أرسل عليًا عن عثمان وقال ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى في المرضين كان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ضمن له, ضمن له بيت في الجنة وكان علي طائعا لعثمان معترفا بإمامته وخلافته لا يعطي له أمر لذلك لما جمع عثمان الناس على قراءة واحدة بعد استشارة الصحابة وإجماعهم على ذلك قال علي لو وليت ما وطمعت مثل ما صنع يقول لو انا في موقف عثمان والله لا أصنع مثله من جمع المصحف ثم يأتي اقوام يقولون عثمان يجمع المصحف على كيف عثمان غير المصحف لما جمع هذا علي يقول لو اني وليت ما وليه نفعج مثله ما اقول عثمان يلعب andấ чи عمر بالمصحف او عمر يلعب بالمصحف الصحابة موجودون. كما كان علي وعثمان كان اخاضين وكان عثمان يكرم الحسن والحسين ويحبهما لما في الدار لما به لقتله رضي الله عنه كان الحسن ابن علي أقبل إليه عليما بطارف أرسل ابنه الحسن قال اذهب دافع عنه أقبل متقلدا سيدا دافع عن عثمان فخشى عثمان عليه قال أرجع قال ما أرجع قال أرجع قال ما أرجع قال أق أقسمت عليه بالله لا ترجعنا لقلب علي ما يريد من يقتل يقول أنا أقتل لكن أنت أقتل يا حسن بن علي فرجع ولما تهم علي لقتل عثمان طوم من هدلال قالوا يا علي أنت لك دور في, في قتل عثمان قال وهو الصادر رضي الله عنه من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان والله ما أعنت على قتله ولا أمرت به ولا رضيته وقال علي بن حسين والله ما قتل عثمان على وجه الحق ولكنه ظلم وقال ابن كثير عن أبي جعفر الباطر أنه قال كان قتل عثمان على غير وجه حق بهذه المقول أيها الإخوة الفقلاء والأخوات الطاضلات هذه المقول الثابتة الصحيحة من كتب أهل السنة ومن كتب الشيعة ومن, ومن الكتب عامة تبين منذرة أبي بكر وعمر وعثمان عند علي قبل بقية آن البيت والتي فيها دليل قاطع وبرمان صاطع على أنهم رضي الله عنهم يعلمون ما لهؤلاء الخلفاء السناسة من المنزلة والاحتفاظ برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن القلوب يا جماعة كانت متآلقة ونفوتهم كانت متوافقة لا حسد لينهم ولا تباغر ولا تنافر ولا تنافر دينهم واحد وعقيدتهم واحدة متهبهم واحد وواطنهم كبلاهرهم يفرح أحدهم بالخير لأخيه كفرحه فيه لنفسه يذب عنه في غيبته ويدافع عنه في حضرته فويل والله ثم ويل ثم ويل ثم ويل لمن افترى على أل البيت فرية يضغضهم او يجعلهم يضغرون فيها بقية الصحابة ويل ثم ويل لمن افترى عليهم او على بقية الصحابة ليفسد بينهم نعم قد ألف الله بين قلوبهم ولو أنفقت ما الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم طويل الله لمن أقبل على ما ألفه الله ليشكثه أو أقبل على ما جمعه الله ليفرقه وما أثنى لما قال الحسن البطري لما جاءه رجل بعد العصر فرق عليه الإنبار قال يا حسن قال ما تريد قال لو كنت معنا فضحى قال لماذا ما الذي حصل قال كان معنا فلان سبك واغتابك وقال في كذا وكذا فماذا قال الحسن؟ ما قال بيض الله واجهك جزاك الله خير أنك أخبرت ما؟ قال عودي بالله ما وجد الشيطان أحد يرسله غيرك يرسل أبينه وبين أخيك ثم طرده من مكانك إذن الذي يرسل بين الناس هو على مثل أولئك الذين تبعتهم الشياطين كان علي رضي الله عنه يدافع عن عائشة يدافع عن, عن, عن, عن رقية الصحابة الكرام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بل كان علي يعاقب بالجل والضرب كل من تكلم أو نال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكره كثير أن رجلين وقفوا على باب الدار التي نزلت فيها أم المؤمنين رضي الله عنها البصرة عائشة فقال أحدهما يريد أن يتمع عائشة قال جزيتي عنا أمنا عقوقا كان ليقول الله لا يجدعك خير أنك جزيتي جزيتي عنا أمنا عقوقا فقال الآخر يا أماه جودي فقد أخطأتي جاء واحد أخضر عليا مباشرة بعد قاعدنا عمر إلى الباب قال إلي موجود عند الباب أحضره ذهب أحضره لكنه لم يجد الاثنين حقق معهم حتى حقق مع الموجودين من اللي قال هالكلام حتى أخبر ثم جاء بهما علي فأمر بضربهما فضربا مئة صوت ثم أخرجهما من ثيابهما وجعل عليهم ما يسر العورة ثم جعلهما يمشيان في الناس ذلة لهما وردوا الإمام أحمد بسهدها عن علي رضي الله عنه أنه قال عندما قيل له مرة من المرات قيل إن قاتل الزبير عند الباب يريد أن يدخل وكان الزبير قد قاتل عيناً وقيل إنه لم يقاتل ولكن رجع قبل أن يبدأ القتال رجعت ثم, ثم قتل فقال علي لا يدخل النقاتل ابن صفية النار لا يدخل النقاتل ابن صفية النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وإن حواري الزبير ابن العوام ورود مساعد بإسناده نجاح رجل محمد عن أبيه قال قال علي إني لأرضي وأنا أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله في حقهم ونزعنا ما في صدورهم من ذل إخوانا على سرور متقابلين هذه منزلة طلحة والزبير عند علي رضو ما حصل, حصل بينهم من الحقد ربما ما حصل بينهم من من ابن الحقد لا طريق لهم إلى خلوتهم. لا. هذا حام الصحبة رضي الله عنه. عد علي أثناء على عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم بن سعد قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال سمعت علي يقول لعبد الرحمن بن عوف يوم مات اذهب يا ابن عوف فقد أدركت فقها وسبقت ذيفها. يعني حصلت خير الدنيا والآخرة. الأمت لا أيها الإخوة ولا على على محتة آل البيت. رحمة الله عليه صلى الله عليه وسلم. كثيرة لكن لو ذهبت أذكر هذه الأمثلة لما تفان الوقت فما رأيي الشيعة اليوم بأبي بكرين وعمر بأبي بكرين الصديق وعمر الطارق وأثنان بن نورين وطلحة الخير وعبد الرحمن والجليل هذا رأي علي بن عبي طالب هذا رأي الحسن وهذا رأي الحسين هذا رأي عبد الله بن عباس وعباس بن عبد المطلب وجعفر وجع الصادق ومحمد الباقر وزين العابدين وعلي الرضا كل هؤلاء الأئمة أن أنا فاضل هذا رأيهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا فكيف يزعم أقوامهم أنهم يتبعونهم ثم يغيرون بعد ذلك الرأي الذي هم كانوا عليه أيها الأخوة الكرام بل استقدم معنا موقف أئمة الصحابة والتابعين من آل البيت ثم موقف الشيعة من آل البيت اسمع من الشيعة من غلا غلا في آل البيت ورفعهم فوق منزلة ملتشمية ومن أمثلة غلوه الأئمة الاثني عشر من آل البيت وهم الحسن والحسين رضي الله عنهم وبقية الأئمة التسعة الذين هم من أولاد الحسين من آل البيت من أولاد الحسين إن شئت أن تسمع إلى الغلو اسمع إلى الأعادية والله والله ما أنلتها ولستموتها ولكنهم يكتب القوم المعتمدة أسأل الله عن يهدي قلوبهم كل عن الله ما بينهين وعجابة إلا فيه أسأل الله عن يهدي قلوبهم وأمنيوه الحق حقا وأن يرزقهم اتباعا أسأل الله أن يهديهم جميعاً وأن يريهم الضاطل غاطلاً وأن يرزقهم اجتناباً وأسأل الله أن يهديهم غيثاً أنا نحن واليوم في جنات النعيم مع علي وأبي بكر وعمر وطلحة والزبير والحزن والعثين نكون مع هؤلاء جميعاً لجل سمعت قلوبنا على العقيدة الصارية أشوق لكم لن أطلع عليكم بسلط التقاطير لا سأشوق لكم فقط أسماء الأبواب في كتاب الكافي الكليني فقط سأسوق أسماء أبواب. لو سخّركم ما تحت أبواب من أعاجم لا لا لا أعجبتم أشد العجب. لكن اسمع إلى أسماء أبواب فقط. العنوان إذا إذا يسليك من من شر سمعه. يسليك أن تسمع العنوان ثم تتخيل أنت وتتصور ما تحدث. بعد أن الأئمة عليهم السلام قل فالأئمة لمن اثن عشر. الذين تقدموا قبل قليل جعفر وعلي والحسن والحسين هؤلاء أن الأمة عليهم السلام فلصاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي ينته منها 1.193 من باب أن الأمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها الله في كتابه واحد من وستة وفي هذا الباب أنهم علامات ذكروا أحاديث ثلاثة أحاديث من أحاديثهم تشمل على تفسير قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهزدون قالوا النجم الرسول صلى الله عليه وسلم والعلامات اللي نهر 12 باب أن لئمة عليه السلام نور الله عز وجل كما فيه 174 هذا الباب عجيب عجيب يجتمل على أحاديث من أحاديثهم اسمع الحديث من أحاديث يمتهي إلى أبي عبد الله وهو جعفر الصفادة وهو تفسير قوله تعالى الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح أم أما في زجاجة الزجاجة تتو إلى آخر انظر كيف كأنها توكم للري انظر كيف تسرها قال قال جعفر الصادق رضي الله عنه تفسير قوله عز وجل الله نور السموات والأرض قال مثل نوره مشكات المشكات فاطمة فيها مصباح الحسن المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الجري فاطمة كوكب الجري بين إنسان الدنيا توقد شجرة مباركة إبراهيم عليه السلام زيتوننا شطلية ولا غربية لا يهودية ولا مصرانية يكاد زيتها وضيء يكاد العلم يتفجر منها ولو لم تمثث نور على نور إمام منها بعد إمام إمام نور بعد نور يعني إمام بعد إمام بعد إمام من نفس فاطمة يهدي الله بنور لمن يشاء يهدي الله لنأئمة من يشاء الذي ما هدي إله أئمة لم لم يشأ الله تعالى أن يغذية باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة واحد من سبعة في هذا الباب تفسير لقوله عز وجل وما تبني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون قالوا الآيات من الأئمة ما يؤمنون عن عن قوم لا يؤمنون اللي يضلها الله علما ما في ما في وفي تفسير قوله تعالى كذبوا بآياتنا كلها يعني بالآيات الأوصية يعني بالأوصية كلهم معنى ذلك أن العقاب الذي حل في آل سببه سبقه تشذيبهم بالأوسياء والآية نزلت في آل ترعون كذبوا في آياتنا كلها نزلت في آل ترعون وهم يقولون الآيات كلها التي قصدها الله في القرآن الأوسياء الأئمة هؤلاء يعني حتى ترعون كان مأمورا أن يؤمن بهؤلاء الأئمة الذين مجاءوا بعدهم لآلة الشميع بعد أن أهل الذكر الذين أمروا الله خلق بسؤالهم فاسألوا أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام واحد مثل العشرة يعني الآن معاك فيها أحد من استطيع أن نفعله إلا أن يكون استفجزة ولاية الفقير هذا أمر آخر باء أن القرآن يهدي للإمام واحد مثل 16 في هذا البال أورد قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني يهدي للإمام القرآن طريق إلى الإمام وليس الإمام طريقا إلى القرآن وفيه أيضا تفسير قوله تعالى والذين عقدت إيمانكم قالوا بأنهم إنما عنا بذلك نعمة عليهم السلام بأن عقد الله عز وجل بهم إيمانكم بعد أن نعمة نفسي ذكرها الله في كتابه الأنعام عليهم السلام واحد مئتان وسبعتعش تدري إيش يحسبون بالنعمة في تبتيري طولي أن عز وجل ألم ترَينَ الذين بدلوا نعمة الله كفراء ظعموا أن عليهم قال رضي الله عنه قال نحم النعمة التي أنعم الله بها على عباده وبينها يفوز من في يوم القيامة وفي تفسير قوله على تبيأي آل ربكما تسببان قال أب النبي أو بالوصية تسببان ألاي ربكما هما إثنان يعني النبي والوصي ب أن لا إما السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائس والأنبياء ورسلهم الله واحد 255 ذات أن لإمت عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باحتيال منهم إذا بغي يموت, يموت وموسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت ليسبر روحه وضرطه في عين سما في الصيحة البخاري وقال الله عزوجل يوم الموت ما تريد موضع بعيلك على على جلدي ثور أسود أو أسود أو قال أبيض تعيش ما تحتيه إذا من من عدد الشعر قال يا رب طيب بعده قال المهندس قال الأهلب إذا ما يدري هو ما يا يومه ولا ولا يعرف كم عدد هذه الشعرات وأيضا جاء ملك الموت على على صورة رجل وقال أخرج نفسك فضرب موتة أشخر نفس ما زر أن ملك الموت وإلا كان ما فعل ذلك بس ماذا رأى أن لآله عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا ساعد له شيء صلوات الله عليه واحد 260 بعد أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علم لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين عليه بن أبي وأنه كان شريكهم في العلم واحد بعد أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام وأن كل شيء لم يخرج من إبل الأئمة فهو بعض الله واحد ترزمين وتأسعين هذه الأبواب الثلاثة عربعة التي تقدمت تشمل على أحاديث من أحاديثهم منقولة بعجب على الأئمة ولا تدري كيف أثبتت وهذه من طبع الكتاب نشر مكتبة الصدوق بطهران سنة 1321 لا شك تعموما أن كتاب الكليني يعتبر من أجل كتبه إلا أن يكون هو أجلها في مقدمة الكتاب سنة عظيم على مؤلفه وعلى الكتاب وكانت وفاته سنة 329 من الهجرة وهذا الذي نقلته من من كلام الكلين نلاحظ القرن الرابع للهجري قبل ألف سنة قد يقول البعض يشيخ هذا كلام قديم طيب كلام جديد شديد الكلام. الكلام إمام من كبراي عصر وميون وهو الخميوني في كتابه الحكومة الإسلامية 52 من نشورات المسكة الإسلامية الكبرى في طهران اسمع ماذا يقول قال وثبوت الولاية والحاكمية للإمام عليه السلام لا تعلم تدرزه عن منزلته التي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه من الحكام فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تقوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون وإن من ضروريات مذهبها أمنى لأعملتنا مقاما لا يفلقه ملك من قرضة ولا نبي من مرسل وهم ما لدينا وهم يوجد من الروايات والحديث فإنه رسول اعظم صلى الله عليه وسلم ولأئمته عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم انوار فجعلهن الله بحرف منحدثين وجعلهم وجعل لهم من المنبره والذلفه ما لا يعلمه إلا الله وقد قال إبراهيم كما ورد في روايات المعراج لو دنوت أن ملكا لحترقت وقد ورد عنهم عليه السلام إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل يرضي عن الإنمه منهم إن لنا مع الله حالات لا يسعها لا يستطيعها ملك مقرب ولا نبي مرسل انتهى كلامه فاعجب بالله عليه تعجب من هذا الغلوب الذي خلع عنهم لباسة بشرية وقربهم من رصبة الألوهية أو أنزلهم فيها وإذا تأملت وجثت الكفرة ما دخل على الناس إلا من باب في الصالحين قوم نوح عليه السلام غلو في رجال منهم من الصالحين فصوروا أصناما على صورهم فعبدوها النصارى غلو في عيسى عليه السلام فقاله ابن الله اليهود غلو في عزيم عليه السلام فقاله ابن الله فمن اجدعى أن لئمة يعلمون ما كان وما يكون ويذرون متى يموسون وهم على اللوح المحبور مطلعون فقد غلا وتعدى وظلموا ولو استبعد أن يرفعه غلق هذه المرتبة أيضا طريق آخر من الشيعة ساق روايات هذا موقف الشيعة من العلم بعضهم يرفعهم فوق منزلة عظيمة في بعض الشيعة لا ما يرفعهم من المنزلة بل أحيانا يتنقصهم هذه الروايات يسوقها الشيعة في كتبهم وإذا تعمل وجدت فيها منقصة رفروض تحدث من الكتب هذه تأقسم كلامي لا فكين وبقي معي فقط عشر دقائق وننتهي. القسم الأول موقف الشيعة من عموم عثرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عموم آل البيت القسم الثاني موقف الشيعة من لا أ Cloneemeين عشر القسم الأول العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كل سلام بجأسروطه والله إنه من نتوسف الشيعة وطبعات مؤتمتة عندهم روى عن محمد الباقر أنه قال عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل أخي عليه يقول محمد الباقر بقي مع علي أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام عباس وعقيل. عباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل ابن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب وفي رواية يقول رجلان ضعيفان ذليلان وقال وفي رواية أنه قال يعني علي بقيت بين خلطين خائفين ذليلين حقيرين عباس وعقيل الشيعة وأهل البيت صفحة 267 وعن علي بن الفسين أنه قرأ قوله ومن كان فيها هذه أعمى فهو في الآشرة في أعمى وظل سبيلا إلى له فيمن نزلت علي بن الفسين فيمن نزلت قال نزلت في العبا عم النبي صلى الله عليه وسلم كما في رجال الكشف صفحة 52 عبد الله من العبا الحضر البحر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي لم يسلم أيضا من الترقص يروه عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال هل تدرون ما أضحكني؟ قالوا له لا قال زعب بن عباس أنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقامت ثم ذكر سلاما طويلا لا يليق لائلية فماذكره ثم قال فاستضحكت وضحكت معقول أنت من الذين قالوا ربنا الله ثم استقامت ثم استضحكت ثم ترثه يومه ذلك لتخاطف عملك وعن علي أنه قال وهذا الكلام الكلام بعبد الله جعفر في الكافي مئة في الكافي الجزء الأول مئتين وسبعة وعن علي أنه قال يروون عن علي أنه قال اللهم من عن ابن يكونان وأعم أبصرهما سمع ما يفقدهما في رجال فشل سبعة وعشرين وأربعين قال المحقق في حاشية الكتاب يعني ابن يكونان عبد الله وعبيد الله ابن عباس عمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن علي أنه قال لابن عباس فلما أمكنتك الشدة يكلم بالعباد يقول فلما أمكنتك الشدة من قيادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسرعت الوحبة وعجلت العدوى فاختطفت ما قدرت, ما قدرت عليه أما تؤمن بالمعاد او ما تخاف من سوء الحفاظ أو ما يكبر عليك أن تشتري الإماء وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين يكلم بالعباداد يستهن هذا كما في رجال في الشفقة 150 نتعبد في العباس أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب منهم؟ قال منهم؟ عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال وعندي الجفر الأحمر فقال له عبد الله النبي يعقوب أصلحك الله أعرف هذا بن الحسن؟ ااا يعرف هذا بن الحسن بن عمنك؟ قال إيه والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار ولكن يحمل ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجهود والإنفاق هذا سلام يقال فيه أئمة في في آل البيت الكافي واحد مئتين واربعين وكذلك محمد بن علي بن أبي طالب أخر حسن وحسنين اللي هو ابن حنيفة لأنه مهما من بني حنيفة ولا ابن علي رضي الله عنه وجعله روى عن علي يعني أنه جمع الناس لإقامة حج الجناح على المرأة. امرأة امرأة وجاء علي رضي الله عن، وجمع الناس لإقامة الحج عليها ثم قام عليه فجاه وقال لا يقيم الحج إلا من لله لا يقيم الحج من لله عليه حج يعني المرأة سيرزمونها فهو يقول اللي قد وجب لله عليه حج اللي قد يعني ما أسمحناه أنه يرجم معنا قال يعني لا يحدها إلا الطاهرون. قالت صرت الناس كلهم ولم يبق إلا أمير المؤمنين علي والحسن والفسين. وكان في من صرف محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. الكافي السابع 187 سبعة بن علي بن الفسين عن جعفر الصادق وأخوه محمد الباعر عن حنان بن سدير قال كنت جالس عند الحسن بن الحسن فجاءت عيد منصور وكان من رؤساء زيدية. قال ما ترك النبي استسقي اشعلت النبي قال ان زيدا كان يشربه عندنا قال ما اصدق على زيدا انه شرب مخترا معقول زيد انه زيد بن علي هذا الامام من ائمه البيت ويشرب مخترا ما اصدق قال بل قد شربه قال فان كان قد فعل الان هذا اقتنع من قلت قال فان كان قد شربه فان, فإن زيدا ليس بنبي ولا وصي ان انه هو من آلي محمد رجل آلي انظر كيف كان يعتبر الإمام في الماء أنزل عن هذه الرسلة عبد الله بن حسن ابن علي بن أبي قال من آلي الغيب انظر كيف نوطف منه عن صفوان الجمال أنه قال وقع بين أبي عبد الله وبين عبد الله بن حسن كلام حتى وقعت الضوضاء بينهما واجتمع الناس فتفرقا وذكر قصة طويلة قال المحقص في الحاشية فيه دلالة على حسن الرعاية في الرحم إن كان بهذه النسب وإن كان فاتقاً ظالماً يعني عبد الله بن حسن يقول عنه المحسِّ وإن كان فاتقاً ظالماً كما في الكافي اثنين مئة وخمسة وخمسين اسمعي الصادق أن ذي سنت سقريه اليوم أخو موسى الساعم يروون عن جعفر الصادق أنه قال أنه قال اسمعي أتعيسها يا فاتق أبشر بالنار في القصة كما في رجال السش مئتين وذكروا عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال عن ولده إسماعيل نكلم عن ولد إسماعيل قال إنه عاصل ولا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي كما في بحار الأنوار 47 صفحة 200 و 47 جزء 47 صفحة 200 و 47 طيب موسى ابن علي بن موسى أقو محمد بن علي الجواك عن يعقوب بن قال كان المتوكل يقول أعياني أمره ابن الرضا يعني محمد بن علي بن جواب أبى أن يشرب معي قلوه يشرب معي خمر وأبى علي فقال له فإن لم تجد منه ذلك فهذا أخوه موسى موسى بن علي بن موسى رجل من من, من, من آل البيت قالوا هذا أخوه موسى قطاع عزاف يأكل ويشرب ويتعشق كما في الكافي واحد خمسمية طيب جعفر بن علي بن محمد أخو الحسن العسكري فقالوا وصلنا إلى الإمام وقالوا حاجة عشر الحسن العسكري عبد المهدي المنطر، لأن محا لأن المحمد بن حسن العسكري هذا هو المهدي المنطر ابن حسن العسكري عن أحمد بن عبيد بن خاقان أنهم سأل أبا عن الحسن العسكري فأطره أعلم من جنته فسأله عن أخيه جعفر قال طيب جعفر أخو الحسن العسكري قال ومن جعفر أول يقرن بالحسن جعفر معلم الفتقة فاجر ماجر شرب للخمور أقل من رأيت من الرجال وأهتكهم لنفسه خفيف قليل فيها في الآخر كما في الكافي 504 هل يجوز يا جماعة أن تنسب هذه والأقوال وهذا والأقوال هذه الأوصاف المحتفلة هل يجوز أو هل يليق أن يوصف فيها آربيت النبي صلى الله عليه وسلم هل مجموز هذه في كتبهم يستق في محبته لآل النبي صلى الله عليه وسلم هذا موقفهم من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عباس من مونتا بن جعفر طيب ما موقفهم من الأئمة الاثنى عشر خذ الكلام صريحا الآن يعظمونه ويقرون الأوصياء إيش موقفهم من الأئمة الاثنى عشر أول الأئمة علي بن عبي طالب ذكروا عن علي أنه كان ينام مع عائشة في فراش واحد ورحات واحد والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقل الليل وعليه فراش واحد ولحافا واحد ثم في بحار الأنواع 40 فرحة 2 ثم يذكرون في الكاثي في السابع 181 يقولون من وجد مع امرأة في لحافا واحد يقاب عليه واحد جزيلا طيب انتم تقولون في لحافا واحد تقولون في ويرون عن جعفر الصادق أنه قال لما خطب عمر إلى علي ابنته أمة الثوم قال له علي إنها صديقة يعني مريد ان... أن لا يزوجه فخرت عمره ربان فلقي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أبي بأس عمر الحين الآن يسأل العباس يقول أنا, أنا عندي بأس عندي مشترى مشكلة... أني ما أزوج قال وما بأس قال خطبت إلى ابن أخيك فردني أما والله لا أعورن ذمذم أي أب زمزم ولا أدعرو مكرمة إنها هدمتها ولا أقيمن علي مشاهدي أي على علي بأنه صرقا أقطع يده فمضى عباد إلى علي فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه تزوجها مرض الحطر ما درجه علي ما هرس جاي بدرجات وفي رواية أن أبا عبد الله قال عن زواج عبد الله جعفر الطارق قال عن زواج عمر من أمي كلثوم بنت علي قال ذاك فرض قدغ في ابنائه فروج النساء ما تصغون في ذاك علي ما يستطيع نجات عن فرض بنته أن يأتي بها عمر يعني و... يتزوجها فرض قال ذاك فرض قدغ في ابنائه كما في الكافي 5 36 وهذا لا شك من اعظم الطعن في علي بن ابي طالب والله يا جماعة ان العربي فضلا عن المسلم لا يموت دفاعا عن أرضه ولا شرفه ومن قصد جنع رضيه فهو شهيد ويمتح به علي رضي الله عنه وسيد من السادات من أشرف الشرفاء ومن سادة الأكياء يقال عن ذاك فرد قدغس ابنه تأخذ ابنك هذا لا يمكن أن يكون عند, من من عند أجنى أدنى الأشراف منجلة فما فارس بأعناهم منجلة علي رضي الله عنه الشيعة احترق على فيها الشفياء كيف علي الآن يكثر عمر إن زوجه فتحيروا في البحث عن مخارج فقالوا آم أنه آم لما جاء عمر يخطب أمة الثوم جنت علي اختار عليهم في أمره ما ونستطيع أن يرده فدعم امرأة من الجن فجاعته فقال إن عمر قد طلب إنك إن أمة الثوم تتزوجيها من فيه فتشكلت الجنية بشكل أمة الثوم فتزوجها عمر وأخطى علي أمة الثوم خباها والت تلك المده حتى مات عمر فلما مات عمر جاءت الجنية واخذت ميراثها و نراتها من عمر وذهبت واخرج علي أم كلثوم طبعا عمر ورثق من أم كلثوم زي حصتها الصغرى وهي غير حصة أم المؤمنين شاء منها اولاد وهدر كل من جميع المتخلفين المسكين طوال هذا الوقت وراثت والدته ام كلثوم رضي الله عنها قتل زوجها عمر في صلاة الفجر ثم قتل أبوها وهو خالد لصلاة الفجر فكانت تقول ما لي ولصلاة الغداة يعني صلاة الفجر قتل زوجي في صلاة الغداة وقتل عبي في صلاة الغداة هذا محفظ من عبي محمد بن علي الباقر ومحفظهم منه عن, عبد الله عن عبيد الله الداب بغي قال دخلت حماما في المدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام يعني مسؤول عن الحمام و. قلت له الحمامات العامة التي يغتسرون فيه فيها وليس المقصود به الخناء الحمامات كانوا يجعلون فيها مياه وشيء من المال حقيقة يغتسر فيها أنمار فصار لما رأيت هذا الشيء قلت يا شيخ لمن هم حمام قال لأبي دعفر قلت أكان يدخله قال نعم قلت كيف كان يسمع محمد الباطر كيف كان يصنع؟ قال كان يدخل فيطله عانته وما يليها فرجه وما يليه ثم يلف على طرف إحليله يعني ذتره يلف عليه ويدعوني فأطلي سائر بدنه وقلت له يوما الشيخ هذا قال محمد للمحمد عبد الماغر قلت له يوما الذي تكرمه أن أرىه فقد رأيته أنت ما تريدني أرى عورتك وأنا جاعد أطليه كله كما رأيته قال كلا إن النورة فقد تكرته نورة مادة يضعونها على الجسم ينزع ينزعون بها الشعر هذا كلام في الكافي السادس 490. جعفر الصادق ما موقفه من قال زرارة قال والله لو حدثت بكل ما سمعت من أبي عبد الله جعفر لانتفقت ذكور الرجال على المشب لو أدتم كلام في الليساء وكذا كان لو جبك كما في الكشي صفحة 123 وعن زرارة قال سأزواب عبد الله يعني جعفر الصادق عن التشهد فأجاب قال زرارة فلما خرجت ضربت في لحيتي وقلت لا يفلحوا عددنا السشي تقمير 42 وعن ابن أبي العقوب قال خرجت إلى السواد أي إلى العراق أطلب دراهم للحج ونحن جماعة وفينا أبو بصير المرابين قلت له يا أبو بصير استقلها وفج في مالك كثير قالت خبت فلو كانت الدنيا وقعت على طاحبتها لاشتمع عليها بكثار يعني ذا عفر أصابت عموما أبو بصير ومالك هذا من كبار رواة الشيعة المعتبرين وعن أبي عبد الله قال زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبرير من الذين قال الله فيه مستدقون لا يتم مقربون وهذا هو يرمي عننا الكلام الأنساس كما في الكشي 24 موسى بن جعفر الكاظم ما موقفه من قال شعيد دخلت على أبي الفتاين يعني موسى الكاظم فقلت له امرأة تزوجت ولها زوج. تزوجت ولاها زوج قال ترجم المرأة ولا شيء على الرجل قال خرجت فلقيت أبا غفير فقلت له قد سألت موسى قد سألت أبا الحسن يعني موسى الكاظم عن امرأة تزوجت ولاها زوج فقال ترجم المراه وليس, وليس شيء على الرجل مستقر من الفتوى قال فمسح على فتره وقال ما أظن صاحبنا تناهى حكمة بعد كل هذا ما عنده علم أصلا كما في الكشر مئة وثلاثة وخمسيا الله عليكم ورحمه الاخوه يا اخوات المستمعات ليس كلنا نسال من هم أسباع النبي صلى الله عليه وسلم من هم اتباع آل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من هم فعلا من فعلا الذين يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء الذين فعلا يغضون من قدرهم يرفعون ذكره ويقومون بحقه من هم هل هؤلاء الذين يغرو النبي ويرفعونه مقدسا فوق قدرهم أم أنهم غيرهم بالله عليكم أيها الإخوة والأخوان ينبغي أن يتخذ الواحد من المقرارا شجاعا ليس المشكلة مشكلة أن يقع الإنسان في الخطأ المشكلة إذا عرف الخطأ ثم يستمر على هذا الخطأ ولم يفتع إلى الحق أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد النصير أديان برية دينة ما من الذي يمنعك من اتباعه؟ الجماعة الذين حوله لولا الملامة أو خذاري نسبة ليو لستني سمحا ملاك مبينة أماته لأنه ما استطاع ليكون شجاعا المجتمع الذي حوله إذا عرفت الحق فتبعه والله من تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يحصل بينكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وآبه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم من ومؤذي من شأنه يرميه والله لو بعث علم رضي الله تعالى عنه من قبره وبعث الحسن والسفين وبعث بأيمان الأطهار والله ما رضي الله عز وجل يوم تحذير كلام على كلام ثاني صلى الله عليه وسلم ومن الغلو فيهم ومن الوقوع في أمور عدم والله ما يرضى عن بعض الناس قد يقع أحيانا في الخطأ من غير الخطأ لكن ينبغي إذا علم بأن هذا خطأ أن يكون شجاعا لا يكون الناس هؤلاء هم الذين يصدون عن سبيل الله إذا عرفت الحق صرخ البحر إلى السماء وطلب رضا من في السماء واضرب بأهل الأرض جميعا ان مالك ولسك في يد من في السماء صحتك وسقمك بيد من في السماء صيامك ونومك بيد من في السماء حياتك وموتك بيد من في السماء عزك وذلك بيد من في السماء إذا ربي من في السماء فلا عليك رساتك من الدنيا ليست تتح لوالحياه مريره وليست ترضا والأنام غضابه وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالم خراب صح من كنوز كل هيا وكل الذي فوق التراب ترابه كل هؤلاء الناس من ينفعوك بشيء بين يدين الله عز وجل إذا كنت قد عرفت الحق ثم لازلت تكذب أو لازلت تتردد في تتردد إذا لم تستطع أن تتخذ القرار الشتاعة اليوم وتؤمن بما أنزل الله عز وجل وأن تغير ما تغير مما كان عندك من خطأ وإلا فمتى سوف تتبع الحق وقد تبين نفسه ويكون تكتر عليك في تيانه أسأل الله تعالى من يهد الضالة المسلمين أسأل الله تعالى من يهد الضالة المسلمين اللهم يا بالجلال والإفراد اللهم يا من يقول للشيء كنت يكون وبرحمته نجع موسى وقومه ونفرعون اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم رب جبريل وميكا إياه وإصلافين طاصر السمرات والأرض عالم الغيث والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كان المثير يحتلقون اللهم اهدي كل ضال من ظلال المسلمين اللهم اهدي كل ضال من ظلال المسلمين اللهم اهدي كل ضال من ظلال المسلمين اللهم ارينا جميع الحق حقا وارجقنا اتباعه اللهم ارينا جميع الحق حقا وارجقنا اتباعه اللهم اجعل اجعل, اجعل الشيعة من المهتدين واجمعنا بهذه في جنات المعright يا حل يا قيوم يا رب العالمين هذا ولا يفوت من الآشرة ليكوتنا الكرام فيه كلية في الشريعة والديناب القرى المضادة أثر الله من على لا إله إلا هو من أجره وتوابه على تنسيق المويقات من الحاضر وكذلك الأشواك الكرام الذين قاموا بتنسيق لهذا اللقاء أثر الله تعالى لا إله إلا وتوابهم من أجره وتوابه ونشكر لكم أنتم أيها الأشواك على خواتم الصناع أشكر الله نشكر لكم تعيكم العظمة لمن أجركم وأسأل الله إن أسأل الله أن يمتعت هذه الكلمات أسأل الله أن يمتعتها ونجعل سب الجدائل الذين سمعها أو رآها آمين يا رب العالمين هذا آل والله تعالى أعلى صلى الله عليه وسلم وبركاته على نبينا محمد بن وآله وصفية جنائم السلام عليكم